يعني او شاف ان في اي حاجة يعني مش, مش منضبطة في المادة انا عادي أنا, انا اقبل النصيحة والنصيحة عندي دعوة للتطوير او دعوة للتطور يعني انا لما حد بيوجه لعمر ما انا بستفيد منه إن انا بطور نفسي وفي نفس الوقت عشان الاجيال اللي جاءت استفيد فكل اللي عنده نصيحة او كل اللي شايف انه هو يعني استطيع انه هو يسدي كلمة طيبة او نصيحة صادقة ايكو سعجاتك بحيث ان احنا نطور المادة بعد كده يبقى جهازك تمام؟ وطبعا المسألة رجع لكم انتو وانتو طبعا في الاول في الاخر مش المقصد من التدريس ان احنا الحشو لا المقصد من تدريس المواد زي دي انت علم ينتفع بيه انت بتتعلم علم ينتفع بيه اصلا انت مش جاي هنا عشان تاخد شهادة وخلاص مش جاي تاخد مجرد شهادة انت انسان جاي عايز تاخد علم لان ما اكثر الشهادات وكثير من الناس حصل على شهادات لكنه لم ينتفع بها اسمعها ماجستير واسمعها دكتوراه ولكنه لم ينتفع بها وممكن انت كطالب علم لما تتعلم وتجد وتخلص لله تبارك وتعالى الله عز وجل يرفعك بهذا العلم ان الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ووضع به ايه اه. فانت النهاردة ربنا يرفعك بهذا الكتاب طبعا المقصود بالكتاب هو السنة و النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أولى بل هي إن لم أقل من أوجب الواجبات على الإنسان أن يعتني بها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أني سيرة خير إنسان سيرة خير مناطق الحصى صلى الله عليه وسلم ف يعني في الأخير كده لو كنت أنا سمحوني أن كنت يضرمت فيك حد أو أزيت حد أو زعلت حد أو شديت على حد فأنا لا يعني لا أحب أبدا أن يكون هناك بيني وبين أحد شيء فكلكم ما بين أخ وما بين إبن يعني أعماركم كلها تتراوح ما بين أخ وما بين إبن طبعاً والد لكن طبعاً قلة الإخوة الكبار بتخلينا أقول لنا إن نعني برضو في المثابة الإيه في مثابة الأخ الكبير فأتمنى من الإخوة والأخوات إن كان في أي خطأ سامحوني وأنا طبعاً المادة وفتها إن شاء الله حقها لو كان في حد حسن نقصه حاجة مش فاهم حاجة رقم تليفوني معاكو كلكم وإبيلي معاكو كلكم انا اي حد على استعداد في اي وقت في اي ساعة من الليل او نهار اتواصل مع اي حد تليفوني معاكوا وهسيبه لكوا برضه والايميل موجود بحيث ان احنا نتواصل في اي وقت حتى بعد المعهد مفيش مشكلة يعني حتى لو في خارج المادة انا معاكوا وانا اخوك تمام بس المقصود من كده ايه مقصود احنا عايزين يبقى بيننا التراحم وبيننا التلاحم اصل علاقتي بيك مش علاقة واحد بيجي يقول كلمتين ويسيبك ويمشي لا انت مني انت بيت في يوم من الايام تلميزي. أنت بتنسب لي وأنا بأنسب ليك فشرف لي أن أنتم تنسبوا إلي وأسأل الله أن يكون العكس كمان صحيح يعني أنا شرف لي أن أنتم تنتسبوا إلي يعني لما يقال فلان شيخ فلان ده شرف لي أنا فأسأل الله سبحانه وتعالى أنها تكون خالصة الوجه الكريم وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعونا أحسن فإن شاء الله هنتكلم اليوم نبدأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المسانين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سنتكلم الليلة إن شاء الله تبارك تعالى على ختم نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم وختم رسالته صلى الله عليه وسلم بالوفاة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وتم التسليم بعد حجة الوداع أنزل الله تبارك وتعالى قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا كانت هذه السورة نعيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال إن عبد الخيره الله بين زهرة الدنيا وبين الآخرة فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وعلم أنها نعي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ التظهر على النبي صلى الله عليه وسلم عبارات التوديع وبدأ التظهر عليه أفعال تنم على أنه راحل وأنه مفارق لهذه الحياة فكان منها قول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعل لا ألقاكم بعد عامها ففي نهاية شهر صفر من العام الحادي عشر من هجوة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ صلى الله عليه وسلم يشكو صداعا في رأسه وأخذ يثقل به المرض وكان يقول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها إني لأجد أثر الأكلة التي أكلت بخيبر وكان اليهود كما تعلمون قد دعوا النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا أنه يحبه بنشاة الذراع فدسوا له فيها السم وزادوا فذهب صلى الله عليه وسلم وأراد أن يأكل فأنطق الله تبارك وتعالى هذه الشاف وقالت يا رسول الله إني مسموم لكن كان قد جرى من ريقها شيء على لسانه صلى الله عليه وسلم وكان معه البراء ابن بش صلى الله عليه وسلم كان قد أكل منها أولاك منها لوك فمات في الحد وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي تصدق بدنانير كثيرة, كثيرة لكن ازداد ثقله صلى الله عليه وسلم وتثاقل المرض عليه وكانت من جملة وصايا كما رأى البخاري أوصى صلى الله عليه وسلم بإخراج المشكين من جزيرة العرب وكانت هذه وصية من وصاياه صلى الله عليه وسلم وأوصى بإجازة الوفود بنحو ما كان أجازهم بأبيه أمي صلى الله عليه وسلم وأوصى الناس وأوصى الأمة كلها بالرجوع إلى الكتاب والسنة والاعتصام بالكتاب والسنة وأوصى صلى الله عليه وسلم بإنفاذ جيش أسامة بن زيد واستوصى الناس بالأنصار خيرها وكان من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم الصلاة والصلاة ومملكة إيمانكم وكان من جملة وصاياه أيضا صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وكان من آخر ما قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا إني أنهىكم عن ذلك وأمر بإخراج اليهود من جزيرة العرب وحتى أن يعني تم ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما أجلا اليهود من المدينة بالكلي ونفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم وخطب صلى الله عليه وسلم أصحابه كالمودع لهم وكأنه يعني كان صلى سلم يريد أن يبلغ آخر وصياه صلى سلم عندما تثاقل به المرض فأخبرهم وحذرهم من التنافس على هذه الحياة الدنيا فإنها ستهلكهم إذا فعلوا كما أهلكت من كان قبلهم من الأمم فزاد عليه المرض صلى الله عليه وسلم واستأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها واستأذن من زوجاته الطيبات الصالحات الطاهرات القانتات العفيفات اللواتهن أمهات المؤمنين واستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق المبرأة البتول رضي الله عنها وأرضاه واشتد عليه المرض فقال لأصحابه ومن حوله وفيهم عمر هل أم أك؟ كتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا أو لا تضلوا بعده. فقال عمر قد غلب الوجع عليه وعندكم القرآن حسبكم كتاب الله فاختلفوا فمنهم من قال قرب إليه يكتب ومنهم من قال لا تجهدو فإن الوجع قد زاد عليه فلا تزيد عليه الوجع. فقال صلى الله عليه عني ولم يكتب لهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شيء. وطبعا هذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنه هذا الموقف من المواقف التي تحتج به الشيعة الرضضة ويسم... ويسم... ويسم... ويسمونه حديث الرزيه، حديث الرزيه إن الرزيه كل الرزيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وكان قد عرض أن يكتب شيء أن لم يكتبه طبعاً هم يقولون بأن حديث الرزيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يكتب الوصاية بالخلافة لعلي بن أبي طالب، طبعاً هذا رجم بالغيب وهذا كذب لا أقره من اللي قالوا أصلاً إنه كان حيوصب الخلافة لعلي بن أبي طالب. اطلعتم الغيب ام اتخذتم عند الرحمن عهد طب هو الهم ان يفعل شيئا لكنه لم يذكر ولم يلمح ولم يصرح باي شيء مما اراد ان يكتبه من اين لكم ايها الرافض الخبثاء بانه كان سيكتب الوصية العليم ابن ابي طالب بانه سيكون الخليفة من بعده فهذا الحديث يسمونه الرزية لكن حتى اذا مر عليكم بعد ذلك تفهمون هذا الامر وطبعا انا يعني كان لعل ان شاء الله من العام القادم ألخص, المنهج. ألخص منهج السيرة النبوية وأضع فصل أخير بالإضافة للفصل الجديد اللي هو الدراسة التعصيلية نضغط الدراسة التعصيلية ونضغط المنهج شوي لكن نحط بعض الشبهات التي حول السيرة النبوية أنني شايف أن دراسة هذه الشبهات مهمة جدا جدا جدا كنوع من التطبيق العملي لدراسة السيرة النبوية إن شاء الله أنتم السنة دي كده خلاص لكن إن شاء الله من يأتي بعدكم إذا قدر عز وجل سيكون هذا هو له لخص المادة نضغط المادة شوية ونضع الدراسة التقصيلية ونضع في الرد على الشبهات حول يعني في آخر الكتاب أو كل شبهة في مكانها نجيب الشبهة في مكانها ونرد عليها بحيث أن إحنا إيه يبقى عندنا على الأقل المادة كاملة وعندنا القدرة العلمية على رد هذه على رد هذه الشبهات وأمصح بقراءة كتاب اسمه شبهات حول الإسلام اللي كان عمله المجلس الأعلى لشؤون الإسلاميين هذا الكتاب كتاب رائع موجود على الشبكة العنكبوتي شواب حول الإسلام للمجلس الأعلى كان أظن فيه حمد زحفوق وغيره مجموعة من الساتذة الساتذة الأظهر الأظهر لكنهم هم لم يكتبوا ذلك أو الرد على هذه شواب إنما كتبه بعض الطلبة بعض الطلبة المتفوقين والمتميزين في الجامعة أنظر والكتاب في مضمونه وفي مجمله جيد ممتاز لما قسموا هذه الشبهات شبهات في السيرة النبوية شبهات حول القرآن شبهات حول النبي صلى الله عليه وسلم فقسموا هذه الشبهات فالقسم الخاص في السيرة النبوية لا يتعدى 30 أو 40 صفح يعني أتمنى أن تقرؤوها جيدا وتعووها جيدا حتى تستطيعوا الرد على أي شبهات تعرض لكم في السيرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة راتب المتسليم فالمقصد أن حديث الرزية لم, ي... لم يذكر الله عليه وسلم لا تصريحا ولا تلميحا أنه أراد أن يكتب لعلي بن أبي, ش... علي بن أبي طالب أي شيء خاص بخلافته أو ولايته على الأم وقبل وفاته بيوم أو يومين تصدق صلى الله عليه وسلم كان عنده من الدنانير، فقال إن معاشر الأنبياء لا نورف ما تركناه صدقة لا نورف ما تركناه صدقة وفي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول للعام الحادي عشر من هجرة صلى الله عليه وسلم الضحى نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كتب الله عز وجل على بني آدم وتحقيقا لقوله تبارك تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وما كما قال تبارك وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخل أفإن ميت فهم الخاردون كل نفس ذائقة الموت فنزل به صلى الله عليه وسلم ما ينزل ببني آدم من الموت فقرد صلى الله عليه وسلم ركوة فيها ماء وضع بين يديه وجعل يمسح وجهه الشريف ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات اللهم أعني على سكرات الموت وكان صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إلى السماء ويقول اللهم الرزيق, اللهم الرزيق الأعلى اللهم الرزيق الأعلى اللهم الرزيق الأعلى وعندها دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وهو في سياقة الموت صلى الله عليه وسلم فنظر إليه فإذا في يده سواك أخضر رطب فنظر إلى عائشة ونظر إلى السواك فقالت عائشة يا رسول الله أليّنه لك قالت نعم فأخذت عائشة من عبد الرحمن بن أبي بكر ثم مضغته ثم أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به كأحسن ما كان مستاكا صلى الله عليه وسلم لذلك عائشة كانت تقول إن من نعم الله عز وجل أن جمع الله عز وجل بين ريقي وريق النبي صلى الله عليه وسلم أنني طيبت له أسواك حتى يستاك به وكان في يد عبد الرحمن ابن أبي بكر ومات صلى الله وهو ما بين سحرها ونحرها يعني كانت تحمله على صدرها بأبي وأمي و. تسرب هذا النبأ وهذا الخط الجليل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من لم يصدق هذا الخبر كعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه وقف يهذي ويقول والله ما مات إن هي إلا غشية كغشية موسى وسوف يعود يقطع رقاب المنافقين الذين يزعمون أنه قد مات وفي بعض الآثار أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم لم يتحمل هذا الخبر فمنهم من قال اللهم إن كان هذا الخبر صادقا فاقضطني إليك غير مفتون فاقضط ومنهم من قال اللهم إن كان هذا الخبر صادقا فأعمي بصري حتى لا أرى هذا المشهد فعمي كل ذلك بسبب حزنهم على رسول الله صلى الله عليه وعلى صلى عليه وسلم فهذا عمر الفاروق عمر الإمام العدل يهذي بكلمات ويقول والله ما مات والله ما مات اللي هي إلا غشية كغشية موسى عليه السلام أما أبو بكر رضي الله عنه فكان في أعالي المدينة في الصنح فلما بلغ الخبر عاد سريعا ودخل عليه صلى الله عليه وسلم ومسجأ ببردة الله فقبله بين عينيه وقال ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله ثم خرج إلى الناس وكأني بهم على حالة لا يحسدون عليها عندما فارقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي من السماء فإذا بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يقول والله ما مات والله ما مات فقال له أبو بكر على رسلك, أيها على رسلك أيها الحانث ثم نادى في الناس أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات وخرج وتلى قول الله تبارك وتعالى ومن محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قال عمر هذه آية من كتاب الله يا أبا بكر قال نعم فقال عمر والله لكأني أول مرة أسمع هذه الآية واجتمع الناس في ذلك اليوم يوم الاثنين واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وهنا لنا وقفة سريعة مع سقيفة بني ساعدة لأننا سنحتاج إلى هذه الوقفة العام القادم إن شاء الله وتبارك تعالى ما دار في سقيفة بني ساعدة دار طوعا وليس كرها ما دار في سقيفة بني ساعدة عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ اجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة لأنهم كانوا يحتاجون إلى أن يرحمنا الله لأنهم كانوا يرون أنه يجب على الأمة أن تنصب إماما أو خليفة للأمة إذ لا يجوز للأمة أن تعيش أو أن تحيا بدون إمام أو خليفة لذلك سنأخذ إن شاء الله العام القادم في مادة الإمامة. أو في مدة تاريخ الخلفاء مبحث الإمامة أن الإمام عند أهل السنة والجماعة واجبة يجب أن يصيد الإمام على المسلمين لأنه لا يجوز للناس أن يعيشوا بلا حاكم لأن الأصل أن الحاكم هو الذي يضبط الأمور هو الذي يقيم شرع الله هو الذي يقيم الصلوات هو الذي يجمع الناس هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقوام حياة الناس كلها حاكم لذلك قال العلماء ألف سنة للناس بحاكم ظالم خير لهم من يوم بلا حاكم خير لهم من يوم بلا حكم أظن أننا قد رأينا في هذا العصر ما جرى في بلادنا عندما سقط الحاكم وكيف كانت البلاد فوضى ورأينا ذلك في بلاد من حولنا كيف يعني الحال عندما سقط حكامها أو غابوا أو هربوا كيف كانت الفوضى التي يعيش فيها الناس فاجتمع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وبدأ نوع من الاجتهاد قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه والله ما نرى أحق بها إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه فزور, ك... فزور كلمات في نفسه وأخذ أبو بكر الصديق وذهب إلى ذلك الحي من الأنصار واجتمع الناس فقام أراد أن يتكلم عمر بن الخطاف فأسكته أبو بكر ثم قام أبو بكر رضي الله عنه أرضاه وتكلم بكلام جيد رائع يقول عمر والله ما من كلمة زورتها في نفسي إلا تكلم بمثلها أو بأحسن منها رضي الله عنه أرضاه عدها قال أبو بكر عندها قال عمر أمد ياك ياك أبو بكر وبايعك فبايعه عمر بن الخطاب فتتابع الناس على بايعه أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه وبايع الناس اللي بعك من هذا الكلام بايع الناس كلهم ابو بكر الصديق طواعية لم يبايعه أحد كرها أن الشيعة يقولون بأن علي بايع ابو بكر أبو بكر الصديق بايع علي بايع ابو بكر الصديق إيه كرها لا كل الصحابة رضي الله عنهم بايعوا أبو بكر الصديق ما منهم من واحد إلا وقد طوعي. طواعي فبايع الناس أبو بكر الصديق في ثقيفة بني ساعد في ثقيفة بني ساعدة وانتهوا إلى بيعته رضي الله عنه أرضاه على أن يتحمل مسؤولية هذه الأم من أخذ في تاريخ الخلفاء تعلم أن أبو بكر الصديق تحمل تركة ثقيلة, تركة ثقيلة لأن في هذه الأثناء في أواخر لما تقرأوا في أواخر سيرة عليه وسلم في هذه الأثناء في آخر أيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت تظهر بعض الاضطرابات في جزيرة العرب ظهر مسينما الكذاب وظهرت سجاح وظهر الأسود العنسي وظهر غير من المتنبئين كل ذلك ظهروا في منطقة أو في مناطق شتى وبدأ بعض العرب أو بعض العرب آسف يمتنع عن دفع الزكاة بدأ بعض العرب يمتنع عن دفع الزكاة لا سيما بعد علمهم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم قالوا خذ الأمر لمحمد ومحمد قد مال فلا نعطي الصدقة لغيره وبعض العرب ارتدت على أدبارها وانتكست وانتكست فأبو بكر الصديق يعني تسلم زمام الأمور وتسلم دولة ناشئة وفيها اضطرابات يعني أكثر يعني اضطرابات شديدة لدرجة أن أبو بكر الصديق عندما أراد أن يحارب هؤلاء قسم جيشه إلى إثنى عشر لواء بالإضافة للواء الذي يحمل مدينة كل لواء من هذه اللواءات يحارب في جبهتين يبقى لك 24 مكان مضطرب بجانب ما يوجد فيه المدينة طبعا مع وجود العدو الداخلي أو العداء الداخليين من اليهود والمنافقين لكن تخيل شكل المدينة شكلها إيه؟ اليهود المنافقون في الداخل وأكثر من 24 مشكلة ضخمة تقابل أبو بكر الصديق في الخارج على حدود الخارجين فتولى أبو بكر الصديق الإمارة في فترة صعبة عسيرة لكن الله تبارك وتعالى وفق أبو بكر لتخطي هذه الأزمة وفق الأمة لاختيار أبو بكر الصديق رضي الله عن أرضاه وطبعا خلاف أبو بكر الصديق جاءت العلماء اختلفوا هل هي جاء فيها تصريح أم تلميح من النبي صلى الله عليه وسلم فخلافة أبو بكر الصديق جمع بين نصوص التصريح ونصوص الإه التلميح في تولية أبو بكر الصديق بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات بو يعبد بكر بالخلافة رضي الله عنه وارضاه ثم أقبل على جهاز الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو الغسل والتكفين وذلك في يوم الثلاثاء وفي المسنّد من حديث أبي عسي قال شهيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف كان يصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كنا نصلي عليه أرسالاً أرسالاً كل مجموعة خشى صلى عليه وخرج صلى مجموعة وخرجوا فكانوا يصلون عليه جماعات جماعات ثم يخرجون من الباب الآخر ثم دفنا صلى الله عليه وسلم وعند محاولة دفن صلى الله محاور الناس أين ندف الرسول صلى الله عليه وسلم أين ندف الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذت الناس غشياً كل الناس أخذتهم غشياً فناموا وسمع قائل يقول لهم ادفنوا ادفنوا الرسول حيث مات وقام أبو بكر وهو يقول سمعت النبي الله عليه يقول ما من نبي يموت إلا دفنا حيث مات فحفر الله تحت سرير النبي صلى عليه الذي مات عليه في حجرة عائشة رضي الله عنها أرضاه ودفنا صلى الله عليه وسلم في مكة يقول أناس لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أضاء من المدينة كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلمت المدينة وما مفضنا أيدينا من التراب عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوب كيف يعني سبحان الله يعني موقف صعب كيف تصرف هؤلاء الذين فقدوا النور فقدوا رسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت العصيب وهم الذين يعني كانوا إذا ضاقت بهم الدنيا جاءوا إليه يسمعون منه وطمئن قلوبهم ويريح صدورهم ويذهب ما بها من غيظ وغل إلى آخر ما كانوا يجدون في أنفسهم دفنوه صلى الله عليه وسلم بأيديهم وكانوا إذاك يعني في حالة كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه تركنا الرسول وسلم كأننا يعني قطيع من الغنم في ليلة شاتية ليس لها راع قطيع من الغنم في ليلة شاتية ليس لها راع يقول ابن حجر غير أنهم تغيرت قلوبهم لأنهم ما وجد لأنهم وجدوا ما لا يعهدون ونظروا إلى ما لا يتخيلون ووجدوا ما لم يكونوا يعلمون هو فقدان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يمدهم بالعلم والأدب والحلم صلى الله عليه وسلم والذي كان الأمنة لأصحابه كما في صحيح مسلم النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ماتواع وعلى أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أت أصحاب ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد وقوله أنا أمنة لأصحابي يعني من الفتن أنا أمنة لأصحابي من الفتن وهم يعلمون أن هذه الأبواب ستفتح عليهم أبواب الفتن وسيأتيهم ما أخبر ربي صلى الله عليه وسلم من النبؤات ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب وقام أبو بكر رضي الله عنه أرضاه بمحاربة هؤلاء كما سنفكر إن شاء الله في العام القادم ورد هؤلاء جميعا في خلال سنة واحدة إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى واستتب الأمر للدولة المسلمة الناشئة مرة أخرى وبدأ عهد جديد في خلافة جديدة بفتحات جديدة في صورة جديدة أمة بدأت تنشر مذهبها بين الأمم وهي الأمة الإسلامية التي لازالت من يوم أن بعث الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرش الله الأرض من عليها خير أمة أخرجت الناس الأمة الوسط التي جعلها الله أمة الوسطى لتكون شاهدة على سائر الأمم جعلها الأمة الشاهدة والأمة الرائدة جعلها أكثر الأمم من أهل الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى جعلها الأمة المصطفاء المختاره لدينه وحمل رسالته الخاتمة إلى البشر أجمعي فكانت وفاته صلى الله عليه وسلم فيها دروس وعظات وعبر أول هذه الدروس والعظات والعبر حرص صلى الله عليه وسلم في مرض الموت أن يوفي لكل زوجة من زوجاته حقها فكان يقول أين أنا غدا يريد أن لا يجحف أو أن يجور يريد أن يجور على حق مرأة منهن حتى أذن له صلى الله عليه وسلم في أن يمرض عند عائشة كذلك فضيلة خاصة لعائشة أنها يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم عندها وفي بيتها وفي يومها وبين سحرها ونحرها وكان آخر ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم في فمه من هذه الحياة الدنيا السواك الذي رجلا له عائشة رضي الله عنها وأرضاه وذلك يدل على فضيلة أم المؤمنين عائشة بخلاف ما يزعمه الرافض الخلفاء من سبهم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضها واتهامها بالزنا وقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبغض عائشة وكان لا يحبها وكان يدعو عليها كثيرا في صلاته وهؤلاء الكذبة الأفاكون القائلون على الله بلا علم. أيضا من الفوائد أن هناك خصائص وفضائل تميز بها البعض كابن بكر الصديق رضي الله عنه وأرداه كما عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر ابنه فأعهد يعني إليه ف. خشيت أن يقول حتى لا يقول قائل ويتمن متمنًا ويأب الله والمؤمنون ويأب الله والمؤمنون ويأب الله, الله والمؤمنون كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيعني كأنه إشارة من صلى الله عليه وسلم إلى استخلاف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضا كذلك في قصة بعث أوسامة رضي الله عنه وارضا درس لأصحاب الدعوات أن الدعوة لا تموت بموت الداعية وأن العمل الدعوي ينبغي أن يستمر حتى لو تغير الناس حتى لو مات الناس لذلك كان من أشده صلى الله عليه وسلم إنفاذ بعث الرسامة ليه حتى لا يهم العالم الخارجي أن الرسالة ماتت بموت صاحبها حتى يعلم العالم أن الإسلام قادم أن الإسلام باق وأنه حتى ولو مات محمد صلى الله عليه وسلم فإن هذه الأمة كلها حملت رسالته وصارت كلها داعية إلى الله تبارك وتعالى فأيضا من جملة الفوائد جواز لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وكذلك التحذير من اتخاذ القبور مساجد وهذه البدعة التي فشلت بين الشيعة الراضضة وبين الصوفية الخبثاء عليهم الله ما يستحقون والواجب الآن على أهل السنة والجماعة محاربة هذه البدعة بكل ما من قوة وتعليم الناس ونشر توحيد الله تبارك وتعالى وتعليم الناس أن هذا المقبور لا ينفع ولا يضر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اللهم لا تجعل قبري وزنا يعبد كما في موضع مالك وبذلك بان أن كل قبر يعبد هو بمثابة الوثن الذي لا يحل لأحد أن يتخذه إله مع الله تبارك وتعالى ولذلك قال ربنا تبارك تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون إذا جاء الأمر بالتوحيد وتوحيد الله تبارك وتعالى فلا بد من إقامة هذا التوحيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بتعليم الناس التوحيد وكان إذا أرسل رجلا أمرهم بالتوحيد كما في الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فإنك فإنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعون إليه شهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أجابوك إلى ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم الصلاة في اليوم والليلة إلى آخر الحديث المقصد وفي لفظ عند البخاري فليكن أول ما تدعون إليه إلى أن يوحده الله الاهتمام بالتوحيد الاهتمام بالتوحيد الاهتمام بالتوحيد, الاهتمام بالتوحيد, الاهتمام بالتوحيد ولا يغرك ولا يضرك الجماعات الـ الـ الـ الـ التي على الساحة الآن التي تقول شغلتم الناس بالتوحيد وقضايا التوحيد وشغلتم الناس بقضايا الطهارة وفقه يضرط المية نعم هذا الذي نتدين ونتعبد الله تبارك تعالى به نتعبد لله تبارك تعالى كل ما هو ممكن ومتاح ونتعبد لله تبارك تعالى برفع الجهل عن الأمة لأنه كما ذكرنا في مطلع بروز أن العلم قسمان علم هو فرض عين على كل مسلم Jie وعلم هو فرض كفاية على بعض أفراد هذه الأمة نريد أن نحقق هذا الواجب الكفائي نريد أن نحقق هذا الواجب الكفائي من وجود علماء أجلاء يعلمون الناس ومرناسا المعروف أن هؤلاء هؤلاء المنكر ويتكلمون في النوادر كذلك نريد أن نرفع الجهل عن الأمة حتى تتعلم كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم حتى تصحي العبادة منهم إلى الله تبارك وتعالى وذلك تحقيقا للإيمان الذي يسعى به الناس في الدنيا والآخرة كما قال ربنا تبارك وتعالى ولو أن أهل القراء آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا إذا برفع هذا القدر أو بالجهد أو بذل الجهد لرفع هذا القدر من الجهل عن الناس وتعليم الناس الكتاب والسنة ونشر الكتاب والسنة هو من وصايا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأيضا رفع الأبواب الشر التي دبت في الأمة أيضا هو أعمال لوصية صلى الله عليه وسلم ألا إني أنهاكم عن ذلك كذلك من الفوائب أن مصيبتنا في رسول الله أعظم المصائب كما في الحديث من أراد أن تهون عليه مصيبته فليتذكر مصيبته فيه فإنها من أعظم المصائب أعظم المصائب على الإطلاق وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي من السماء نسأل الله أن يجورنا خيرا في مصابنا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيضا هذه يعني الوفاة تؤين لنا كيف خرج صلى الله عليه وسلم من هذه الحياة الدنيا وليس لعه وليس معه وليس بيده شيء من متاع هذه الحياة الدنيا وهنا نقطة لا بد من بيانها شوفها سطع لكم أن فاطمة رضي الله عنها أرضاه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خاصمت أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه جاءت إليه وقالت أنا أريد حظي أو نصيبي في ميراث والدي في أرض فدك تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له في خيبر سهم كان له في خيبر سهم قال همفق منه على نفسه وعلى عياله صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو بكر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق سمع منه إنما عشر أنبياء لا نورث ما تركناه صدق ما كانت فاطمة رضي الله عنها أرضها تعلم بهذا الحديث فجاءت إلى أبو بكر الصديق تطلب منه ميراثة في النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر الصديق سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما عشر أنبياء لا نورث ما تركناه صدق فنفض الحديث أنها ما رجعت أبو بكر الصديق قد البعض فصار هذا الخضر وغيره إنها ما رجعت أبو بكر الصديق لأنها خاصمته ولم تعد تكلم لا لفظ الحديث فما كلمت أبو بكر بعدها قط ما كلمت أبو بكر بعدها قط ما كلمت أبو بكر أنها خصمته يعني وأنها ما تضغاضبة عليه لكن ما كلمت أبو بكر في هذا الأمر ثاني مرضا ثانيا هو ده حمل الكلام على معناه الصحيح بل إنه ثبت عند البزار وعند الطبران بإسناد حسن أن أبو بكر الصديق لما مرضت فاطمة رضي الله عنها وارضها استأذن أبو بكر من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضها وذهب وعاد فاطمة وسلم عليها ودعا لها بخير وماتت ويتدعو لأبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بهذا يزول هذا الإشكال وتزول هذه الشبهة التي يعني تنشرها الرافضة الخبثاء من أن أبو بكر الصديق كان يعادي آل بيت رسول صلى الله عليه وسلم ويعني معاذ الله أن يعادي أبو بكر الصديق آل بيت رسول الله بل كان أبو بكر يحب آل رضي الله وكان يود, يود يود يودهم ويحبهم وكان يصلهم وكان يعني يحن عليهم ويعرف لهم قدرهم وكذلك سائر الأمة تفعل ذلك بأآل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفاطمة رضي الله عنها كانت أول الناس بحوقا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيضا من فوائد الوفاة النبوية الحذر كل الحذر من الاختلاف الحذر كل الحذر من الاختلاف لأن الله تبارك على قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا مش معنى أن هناك أمر ما أمر ما حدث أمر عظيم أمر كبير كوفاة النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا نختلف وننقسم على بعضنا البعض لا لابد من الحذر والانتباه أيضا فيها لفطة أخرى وهي الالتفاف حول العناصر المثبتة العناصر المثبتة في الأممين العلماء العنصر الوحيد المثبت في الأممين العلماء الذين يجعلهم الله على سبب للتثبيت هم العلماء لذلك قال الله عز الله إنما يخشى الله من عباده العلماء شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائك تولو العلم قائما بالقسط فأهل العلم هم الملجأ والملاذ بعض الله تبارك وتعالى فهم نصوص الكتاب السنة والثبات على هذا الطريق والثبات على هذا الطريق واسمع إلى قول ربنا تبارك تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت وإذا لأتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيم ومن جملة ما أمرنا به فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فسؤال العلماء والالتفاف حول هذه العناصر المثبتة في الأمة الأمة العلماء من الأمور التي تعين على نبذ الخلاف والفرق على نبذ الخلاف والفرق فعندنا -ال -ال -ال أوامر شرعية عامة نعمل بها ونفعلها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تهن ولا تحزنوا أنتم الأعباؤنا إن كنتم مؤمنين كل ذو نصوص عامة ينبغي أن نفعلها في حياتنا الدنيا ونعمل بها أيضا من جملة الفوائد ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوما، وأنه صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، وليس له من خصائص الألوهية ولا الروبوبية ولا من أسماء الله ولا من صفاته شيء. لأنه لو كان له من الروبوبيا أو الألوهية أو الأسماء والصفات ما كان مات عليه الصلاة والسلام؟ لأن الموت لا يلحق الا من الا بني آدم. أر من رب تبارك تعالى قال الله عزوجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اذا الفناء لا يلحق الرب جل وعلا. الفناء لا يلحق الرب تبارك تعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بشر من البشر لحقه الفناء كما يلحق سائر البشر. ليس هذا تنقيص لقدر صلّى الله عليه وسلم، لكن هذا ما لبشريته صلى الله عليه وسلم. حتى لا نغالي فيه كما غالت اليهود والمصار في أنبيائهم. صلوات الله وسلامه على أنبياء الله أجمعين. لا نغالي فيه كما قال صلى الله عليه وسلم لا تترن كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. فقولوا عبد الله ورسول. إنما أن عبد. فقولوا عبد الله ورسول. صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من مادة سيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم وكما يعني ذكرت لحاضراتكم عليكم بقراءة الجزء الذي اختصرناه من بعد الأحزاب إلى الوفاة النبوية قراءة جيدة وعليكم بمزيد من الاهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقرأوا فيها ما شئتم وذاكروا واجتهدوا واجتهدوا أصلي الله تبارك وتعالى أن يفعلوا ياكم بما سمعنا وبما قلنا قولوا ذلك والقادر عليه هذا الحمد لله رب العالمين صلوا على محمد وعلى آله وصحبه أجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سأكتب لكم الآن رقم تليفوني وإيميلي لمن أراد منكم أن يتواصل معي في أي وقت ويعني يشاء إن شاء الله ثورة